أهاجر وأسيبك لمين ولسه صبيه ونيلك حزين ولسه لبكرة مليك الحنين اسيبك لمين أهاجر وأسيبك لمين Ik ben zo حزين om je te Asi biglimi, Isi be